يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، إلا من أَذِنَ لَهُ الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.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 انزلنا القران عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبر أي يقضى إليك وحي وقر رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آذان من قبل فنسي ولم نجد له عزما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 قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة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 تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لِمَ حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى.